اخبارك وان شاء الله سمعيني؟ طيب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبارة الذين اللهم لك الحمد كله لك الملك كله وبيدك الخير كله وليك يرجع الامر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والآخرين الدين اما بعد فانا بصراحة فرحان بالامتحان الدخل امتحان اكتر من النص ودي في البداية حاجة عظيمة وحاجة جميلة يعني شوية وهبدأ تقييم الامتحانات يا جماعة يبقى تقييم محوري في تقييم ايه كل طالب وطالبة منكم طبعا اه بفضل ومينة الله الثمانيات كتير والسبعات كتير والستات كتير من تمانية فده بفضل ومينة الله سبحانه وتعالى حاجة جميلة وحاجة مشجعة جدا ايه ايه يعني بصيت على الدرجات الوقت قبل مبدأ معاكم وعلى العدد اللي دخل وهي حاجة بصراحة يعني بداية حاجة تفرح ان اكتر من نص الناس يدخل الامتحان بالنسبة لي حاجة يا جميلة وان شاء الله انا عشمان ان المرة جاي باذن الله عدد اللي هيدخله الامتحان يتضعف باذن الله ربنا يسددكم يا اخواني عشان بقى نبدأ وننطلق في يعني المهمة بتاعتنا بقى ان شاء الله الجزء الثاني من صورة النبق يلا افتحوا المصحف معايا كل واحدة منكم تفتح المصحف وكل واحد منكم تفتح المصحف معايا يلا خلاص يلا وقفنا عن القول اللي ايه سبحانه وتعالى. ان يوم الفصل كان ميقاتة. ركزوا معايا بقى اخواني. ركزوا معايا جدا. ان يوم الفصل كان ميقاتة. يوم ينفخوا في الصوري فتأتون افواجة. وفتحت السماء فكانت ابواباء. الحاجة اللي احنا وقفنا عنها المرة اللي فاتت. ان النص الاولاني من الصورة تكلم عن التدبر في خلق الله. حداشر اية تتكلم عن مشاهد جلال الله في الخلق. وبعد كده النص الثاني من الصورة تلاتة ان. ان ان يوم الفصل كان ميقاطة اية 17 ان جهنم كانت مرصادة اية 21 ان للمتقين مفازة اية 31 يبقى ثلاثة ان ان تفيد ايه تفيد اليقين يعني الله سبحانه وتعالى حينما يؤكد فهو يبث في الثقة واليقين في قلوب عباده الصالحين يبقى اذا استفدنا من كده ان التدبر في ايات الله الكونية يورث اليقين بايات القرآنية ويورث اليقين بوعود الله الغيبية وان التدبر في ايات الله المرئية يورث اليقين بايات الله الغير مرئية والتي لم تحدث بعد يبقى ان تفيد اليقين الجاذب الراسل طب ان يوم الفصل كلمة الفصل يا جماعة تتكرر في جزء الثلاثين ذا قول الرسالات لا قول فصل يوم القيامه هيتفصل في مصير كل واحد مننا يعني ربنا يحفظنا يا رب ربنا يجعلنا من اهل الجنه يا رب اللهم امين هيبقى فصل يبقى افصل من دلوقتي قبل ما يتفصل في مصيرك يوم القيامه قبل ان يفصل في مصيرك يوم القيامة افصل من الان ان يوم الفصل يبقى اذا من البداية من اول الجزء 30 بدا الصحابه على معنى الفصل على معنى ان انت لازم تفصل حياتك يعني ايه يعني ان انت يبقى ليك وجهه واحده ويبقى ليك طريق واحد يعني, يعني, يعني كلمة كلمه يعني كلمه الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اياك والتلون فان دين الله واحد ما حدش يتلون منكم يا جماعه يعني انت ليك طريق واحد وليك هدف واحد وليك منهج واحد وماشي على طريق لا تحيد مهما حدث ان يوم الفصل يبقى كلمه الفصل بتقول لك انك انت تفصل من الوقت وتبقى حاسم طيب الصحابه لما تربوا على المعاني دي من البدايه ووصلوا لايه بعد كده الصحابه لما تربوا على ان الدين من اولها جد. على ان دي من اولا غير الوقت احنا ممكن نقابل بنت كشفة شعران اقول لا طب تلبسي شرب طب وبعد كده يعني ايه, ايه تلبسي ايه حاجة واسعة طب بعد كده انما الصحابيات والصحابة مدخروش على كده يا جماعة دخلوا على التضحية الكاملة وترك كل ما سوى الله الى كل ما يقرب الى الله سبحانه وتعالى عشان كده لانهم بدأوا بداية قوية لانهم بدأوا بداية فيها فصل لان الفصل كان من اول خطوة في الطريق يبقى الفرق بنا وبين الصحابة ايه ان احنا حاجة من اثنين يا ام اخوة واخوات بيعيشوا ويموتوا من غير ما يفصلوا للدين بيعيشوا كده متميعين يا ام اخوة واخوات بيفصلوا للدين ولكن بعد عشر سنين خمستاشر سنة من الالتزام يا ام انما الصحابة كان من اول يوم بيفصلهم من وهو على باب دار الارقم لازم يفصل ليه لانه هيقدم تضحيات مهولة فلو ما فصلش من البداية يعني هو عارف انه هيقدم تضحيات مهولة نتيجة الدخول لهذا الطريق يبقى يوم الفصل تفيد الجدية في التعامل مع هذا الطريق والجدية في التعامل مع الدين وقلنا ان يوم الفصل يعني قضية الفصل للمقامات العباد فيها ثلاثة اما عبد لا يفصل حتى يموت واما عبد يفصل ولكن بعد سنوات وسنوات من الالتزام والمواعف واما عبد يفصل من اول يوم وهم دول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الفصل كان ميقاطا خدوا بالك بقى من كلمة كان ميقاطا لان في ايه 19 برضو فتحت السماء فتحت مش ستفتح رغم لك انما محطلش يا جماعة فكانت ابوابها مستتكون وسيرت الجبال مستتصير فكانت صرابة مستتكون انش انما كانت مرصادة ايه ده كان كانت كانت كانت كانت سيرت فتحت فتحت سيرت ايه الكلام ده جماعة ليه التعبير عن يوم القيامة وعن الدار الاخرى بفعل الماضي رغم ان الكلام ده لسه ما حصل شي اه يبقى التعبير بفعل الماضي هنا يفيد اليقين الرافخ ان هذه الاحداث يقينية كما قال تعالى وكان امر الله قدرا مقدورة فده امر ربنا امر ان الله يحصل لما خلاص ده بقى قدر يبقى التعامل معه بالفعل الماضي للدلالة على ان في حقائق مسلمة تحدث ستفي قلوب المؤمنين لما يسمعهم هذه الالفاظ في القرآن الكريم ان يوم الفصل كان ميقاته ايه ميقاته دي يا جماعه الميقات عارفين لما يقول لك قنبله موقوطه قنبله يعني في لحظه معينه تنفجر يبقى الكون ده يا عامل يعني ايه زي القنبله الموقوطه بالظبط انت شايف الكون جميل والشمس جميل انما الكون ده كله متظبط على لحظه معينه كله هينقلب فيه يبقى اذا قبل ايه ان يوم الفصل كان ميقاته ربنا اتكلم عن الكون الجميل الكون الجميل بعد ايوه ان يوم الفصل كان ميقاطة ربنا اتكلم عن الكون المنقلب بقى يعني شوفي مثلا معايا قول الله سبحانه تعالى وسيرت الجبال فكانت ثربة طيب بص كده في ايه سبعة والجبال اوتادة يبقى منظر الجبال الجميلة ما ايقضش الناس وما ايقضش القلوب ولكن منظر الجبال المرعبة وهي تصير ويتهجم على بني ادم منظر يثير القلوب ويوقظ انه بص للأسف الأسف الشديد الناس مش هتفوق على الشمس وهي جميلة وعلى القمر وهو وعلى النجوم وهي جميله الناس هتفوق لما هذه الاجرام السماويه كلها تنتقد على اهل الارض ان يوم بس بكانه يبقى عامل زي واحد مستني قنبله موقته تنفجر في اي لحظه تخيلوا قلبه هيبقى شكله ايه المفروض ده حال قلوبنا مع يوم القيامه المفروض ان كلمه متقاطعه دي تخلي قلوبنا بقى في فزع من انتظار القيامة في اي لحظه تقوم عشان كده لما مثلا يحصل خصوف او كسوف فهم يقولوا الشمس حصل لها القمر حصل له ونبدا إيه؟, ايه بس العلماء قالوا ان القمر هيرجع ثاني او الشمس هترجع ثاني بعد ساعتين ونص يا ابني ما هو يوم القيامه لما يقوم الشمس هترجع بعد ده فجأة يا جماعة زي قم بلنا الموقوطة حاجة فجأة في لحظة بتنقلب كل شيء يوم ينفخوا في الصور فتأتون يا الصور هو آلة الحرب التي كان ينفخ فيها في قديم الزمان حينما يعلن تعلن مملكة الحرب على مملكة اخرى فهي آلة حرب تبقى يوم اليوم حربها لان في ناس حربت ربنا بالمعاصي وحربت دين ربنا شوفي بقى يوم ينفخوا في الصور فتأتون افواجها منظر البشر وما طالعين من تحت الطراب مليارات ممليارة منظر يفزع اي قلب يراه ايه الاعداد المولدي ولكن الايال اللي بعدها بقى طفت الجعزة دي ازاي الايال اللي بعدها وفتحت السماء السماء تحولت الابواب ونزلت ملائكة السماوات السبعة ياه. يبقت وفتحت السماء فكانت ابوابها ابواب نازل منها مليارات المليارات المليارات من الملائكة يبقى لو نظرت الى الارض وشفت المليارات من البشر اللي طالعين من تحت التراب فتأتون افواجة امواك بشرية مهولة العدد هيتهيئلك ان البشر دول اعداد مهولة ولكن لو بصيت لفوق بقى وشفت مليارات المليارات من الملائكة ومتنزلة هتعرف ان البشر يوميها ولا حاجة عشان كده ربما يقول ذلك يوم واحد مجموع له الناس الناس بتجمع اتنين وذلك يا مشهود مجموع له الملائكة بقى. فاول ما البشر يطلع من تحت التراب ويبصوا الى اعداد الملائكة المهولة متنزل هيقوموا نقلين على الاية اللي بعدها وسيرت الجبال وفكانت ثرابة ايه اللي جاب الجبال هنا بعد تنزل الملائكة وفتح السماء فكانت ابوابها لعل ان البشر يا جماعة لما بيروا الملائكه بيفزعوا فعايزين يستخبوا لانهم يتقبض عليهم ويجرجروا الى الحساب والعذاب وصفا عنهم فعايزين يستخبوا طب ايه اللي في الدنيا كانوا بيتخبوا فيه الجبال والكهوف بتاعه الجبال والسراديب بتاعه الجبال وهنا تنسى في الجبال وتصير وتكون سراب يبقى هذا من الترابط الموضوعي ما بين ايه 19 وايه 20 ايه تتنزل بمليارات ايه 20 الجبال بتبقى سراب طب ايه الرابط ما بين الاثنين كان الناس حينما ترى اعداد الملائكه المرعبه تهرع الى الجبال لتختبئ لا تجد الجبال وانما صارت صرابة وسيرت الجبال فكانت صرابة طبعا قرني ما بين سيرت الجبال فكانت صرابة وما بين والجبال اوتادة والجبالة اوتادة طيب معروف ان الجبال طبعا هتمر بمراحل يوم القيامة يعني الصراب ده مش هو المرحلة الاولى يعني الجبال بتبس والجبال بتصير والجبال بتكون صرابة والجبال بتنسف نسفة فلا ترى فيها عوجا ولا امتا يبقى اذا كل مخلوق من المخلوقات بيمر بمراحل يوم القيامة ان جهنم كانت مرصى يبقى دي ادبقى جزء ثاني من الغيبيات اللي هي جهنم بعد يوم الفصل وطبعا لما يوم القيامه في يوم الفصل معناها ان حاجه محتاجه ان احنا نفصل في طريق حياتنا مفيش حاجة تستاهل غير يوم القيامه كلمه يوم الفصل اللي معناها ان مفيش حاجه تستاهل غير يوم القيامه مفيش حاجه تستاهل جهدك ولا تعبك ولا ولا جهدك ولا تضحياتك الا ذلك اليوم ان جهنم كانت مرصده إن برضه للتاكيد واليقين ما كانت كانت دي انا عمر يقيني الموضوع خلصان مرصاده ايه كلمه ايه بتاع الفلك يعني ايه مرصاد جهنم يعني بص اخواننا التصوير هنا مرعب ان عارفين لما يعني كأن جهنم دي حاجة كده بالتعبير الحديث بتاعنا فيه كمبيوتر ومثل عليه الصور جميع الناس اللي هتدخل فيها وهتعذف فيها وكل واحد متسجل زنوبه ايه ومتسجل هيتعذب ايه انواع العذاب ومتسجل هيقعد فيها ادي ايه وهيتعذب في انه مكان منها يعني كأن كل حاجة متسجلة فجهنم عارفة الايه الناس Wanted. الناس مطلوبة مش للانتربول بقى مطلوبة للانتربول الجهنمي بقى فجهنم من اول ما بيطلعه من تحت التراب رضاهم فورا اطلعت الصورة بتاعته وتحدد مكانه وفضل مترائب بكاميرا طول يوم الايامة وهو في البعث وهو في الحشر وهو على الميزان وهو مش عارف ان كل ده مرصود من جهنم وانه ليس بينه وبينه دخول جهنم الا الوقت الذي يأمر الله فيه جهنم فترسل لسانا من الاب فيختطف واما من على الصراط واما من ارض المحشر ايا مكان المكان انما كلمة مرصادا هنا كلمة بترعبك وبتفاهمك ان جهنم دي يعني كائن مش بسيطة جماعة ده راصد الناس كلها من ساعة الطلاب تحت التراب وراصدهم في كل حركة لكل واحد وانتد ومطلوب الابض عليه في جهنم طولة ارض المحشر للطاغين مقابة كلمة للطاغين هنا لازم توقفنا طبعا اول حاجة يعني مقابة يقولك مثلا اابة الامر الى كذا وقاب أمر فلان الى كذا كل سولجان والعلمان اللي هم فيه دا في النهاية أخرت السعي بتاعهم جهنم أخرت التنطيت أخرت الشهوات أخرت النهما عاشينها بالطول والعرض أخرت الكراسي اللي قاعدوا عليها أخرتها جهنم والعزو بالله يبقى لماذا أخرتها جهنم يبقى إيه أمتها الحاجة اللي أخرتها جهنم إيه أمتها يا جماعة ما أبى دا أخرت كل اللي هم خذوه في الدنيا والأفرأي تأمى السعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أخذ عنهم ما كانوا يمتعون العلماء قالوا أذيه أذهب آية في كتاب الله أكتر آية تثير الزهود في كتاب الله يبقى إذن للطاغينة مآبة هيقوب أمرهم بعد كل الحب والشهوات والأفراح والذنى وال كل ده في النقاية مصيره إيه يعني مصيره العاذب الله المآب إلى جهنم هنقارن ده مع آيات الجنة الوقتي بقى لما هنشوف بقى أهل الجنة كل حاجة ضحوا بيها خدوان زيت طب للطاغ طغيان. ان كان في ناس على المؤمنين في الوقت ده ان كان في في طغيان على المؤمنين طيب كيف واجهناهم واجهناهم بسياسه الصوره ايه سياسه الصوره ان احنا اتكلمنا عن آه الله وبعد كده اتكلمنا عن يوم القيامه وبعد كده الجنه وبعد كده النار وبعد كده اتكلمنا عن الله ثاني في خاتمه الصوره صوره صفحه ونص ولكن اتكلمنا عن كل حقائق الايمان فيها هي ديت اللي احنا واجهنا بيها الطغيان ما واجهناش الطغيان بالاصطدام المسلح ما واجهناش الطغيان واجهنا الطغيان بالدعوه الى الله بال القوه الرهيبه في الدعوه الى الله الموجوده في الصوره زي ما قلت لكم المره اللي فاتت كلها ثم كلا ألم نجعل والجبال وازواجكم ونومكم والليل والنهار يبقى حاصرناهم بيه كل ايه من ديت ب 20 جوله دعوية يعني مئات النزلات الدعويه ومئات الزيارات الدعويه والمجهود الدعوي الهائل يبقى للطاغين امام هذا الطغيان وجنا وجهناه بايه ب جهد الدعوه الى الله سبحانه وتعالى لا بي فيها احقابه يبقى جهلنا ماش لا ولا, ولا نصف ساعة ولا ثلث ساعة جهنم دي احقاب الحقبة يعني علماء اللغة لم يحددوا لها زمن محدد وان كانوا اتفقوا على انها ازمن طويلة جدا انما علماء الاحياء اتفقوا على ان الحقبة هي فترة زمنية تقدر بملايين علماء الاحياء يعني علماء الدنيا اتفقوا ان الحقبه هي فتره تقدر بملايين السنين يعني ولا يذ بالله لا بيتينا فيها ايه احقابه يبقى ده ان عذاب النار عذاب مستمر طب واحد يقول لك يعني احقابه هيخرجوا ثاني يعني احقابه بقى يخرجوا تلاقي الايه رقم 30 بتقول لك فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا يعني واحد اتحكم عليه خد 45 سنه 45 يوم آه آه آه آه على ذمه التحقيق وبعد كده تعرض على النيابه قام مديله اما عرض على النيابه بيدوه هكي يجي احس الافراق كمان سنه يجي افراق كمان سنه ده اسمه ايه يا جماعه فظوك فلان لذيذكم الا عذابه اسمه عذاب التيقيس انه يحكم عليه مثلا بثلاث حقب في جهنم ولا عذبه فلا يعني صحيح عذاب مهول بس يجي ساعه الافراق كمان خمس حقب ده اسمه عذاب التيقيس يبقى عذاب جهنم في كلمه فظوك فلان لذيذكم الا عذابه عذاب جهنم ليس مادي فقط ولكنه مادي ونفسي والنفسي اشد من المادي لابسين فيها احقاب لا يزوقون فيها بردا ولا شراب لا يزوقون ولا لذا بالله انت من تخيل الموضوع بيوصل لدرجة ايه الا حميما وغساقة ايه الفريق من الحميم والغساقة الحميم الماء اللي بتغلي عارفين الحمم البركانية زي المعادن الزائبة كده حمم بركانية زائبة حاجة ما هو لفيه انسان يقدر يشرب قبة يهد حمم بركانية زائبة وغساقة الغساقة بعالعكس ال الشراب اللي وصل من التلج والجليد لدرجة تحرق اشد من النار نفسها يبقى اذا اللي حميما وغساق خرجنا منها بمشهد ثاني مش جهنم يعني لابسينه في احقابه خرجنا منها برقم 1 ان عذاب جهنم مستمر ثاني حاجة بالعذاب النفسي اللي في جهنم وعذاب التقيئس اللي في جهنم حميما وغساق خرجنا منها ان عذاب جهنم متنوع يبقى في شده حراره وشده بروده والبروده اشد من الحرارة يعني احنا في الصيف تحت الخنقه يا رب امتى الشتاء يجي ساعات بتيجي في الشتاء نقول رب امتى الصيف يجي يعني يبقى اذا البرودة ليست عذابا اقل من عذاب النار في جهنم والعاذب اللي تخيلوا ان الجهنم فيها شيء توصيف بس حاجة بقى يعني ربنا يحفظنا يا رب إلا حميما وغساقة يبقى ده تنوع اصناف العذاب جزاء وفاق جزاء وفاقة دي معناه ايه رقم واحد وفق العمل يبقى جزاء من جنس العمل طب يا رب هو ايه العمل اللي عملوه يعني هو الراجل عايش ثلاثين سنة يعصيك تقعدوا في جهنم كونه ده ليه قالك ل نيته انه لو كان عاش كمان مليون سنه كان هيفضل كافر المليون سنه ولو كان عاش كمان 100 مليون سنه كان هيفضل كافر ال100 مليون سنه ولا اعذ بالله فهو جزاء من جنس العمل لان هم كانوا لا يتوقفوا عن الطغيان بل يزدادوا في الطغيان دائما عشان كده العذاب بيتزايد عليهم يوم قائمه ووفق التقارير التي رفعتها الملائكه ممكن وفق العمل الذي فعلوه وممكن وفق التقارير التي رفعتها الملائكة عارفين اللي هو هل ظلمك احد من كتبات الحاسب الحاسبون في ملك لما ربنا يقر عبدالعلميزان في ملك ظلمك يقول له لا يا رب ما حد ظلمني يبقى جزاء وفاقة يبقى لازم نعرف ان احنا بيتكتب علينا كل حاجة وكل كلمة بنقول الوقتي وبنسمعها الوقتي دي بتكتب علينا ربنا يحفظنا يا رب فدي طبعا ايه ترعب جزاء وفاقة اللي مكتوبة تتحسب عليه ووفق الاعمال بتاعتكم انهم كانوا لا يرجون حساب الجرائم بتاعتهم بقى وكذبوا باياتنا كذاب كانوا لا يرجون يعني هو مش عايز حساب اصلا يعني مش لا يؤمنون بالحساب لا يرجون حسابه هو مش عايز ان يبقى في حساب فهو بيكذب زي ما ربنا و أحسواها بيقول واتبع الذين ظلموا ما أترفه في منش واتبع الذين ظلموا وما اختنعوا به بتظنيش ان البنت الملحدة والشاب العلماني والبنت الليبرالية ما تفتكروش ان الموضوع موضوع اقتناع اساسا الموضوع اساسا ما أترفه في انه ما فيش ان حرام و حلال اللي عايز ينذني واللي عايز يشرب خمرة, خمره فما فيش حرام و فاتبعوا ما أترفه فيه انهم كانوا لا يرجون حسابه وكذبوا بآياتنا كذابة وكل شيء احصيناه كتابه الاحصاء ده علم من العلوم الحديثة ايه الاحصاء ده يا جماعة يعني الزنب اللي عمله وتوابع الزنب يعني ان لم تستطع ان تكون لك حسنة جارية فلا يكون لك سيئة جارية ما تشايرليش بسط ولا تشايرلي حاجة فيها تبرج ولا تشايري حاجة فيها معازف او او او فتنة و يفضل سيئة جارية ولعاذه بالله يبقى الاحصاء ان الزمب وكمان توابع الزمب وتوابع الزمب في حيان كتير بيبقى اخطر من الزمب نفسه وكل شيئ احصينا كتابه كل حاجة فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابه مع ايات الكارب في الدنيا ربنا بيجيب لفظ ومع ايات الكارب في الاخرة ربنا بيجيب لفظ مع ايات الكارب في الدنيا ربنا بيجيب لفظ المس انما مع ايات كرب الاخر وربنا بيجيب لفظ الذوق يعني ربنا ايه واذا مس الانسان ضر مس انما في ايات النار يقول ايه فذوقوا مش فلان فذوقوا فلن نزيدكم الا ايه عذابا يبقى ده طبعا معظم القاعده يعني معظم القواعد العامه في القرآن لان يا جماعه كل كرب الدنيا ما هو الا مجرد مس عشان كده سيدنا ايوب بيقول مس ثانيه مجرد مس يبقى سيدنا ايوب ليه من ضمن الحكم ان واحد شاهد بقلبه عذاب الاخرة فمنسبة له اي ابتلاق في الدنيا مهما كان ليس بشيء امام عذاب الاخرة يبقى من اخطر سمار دراسة الدار الاخرة زي ما ناخد الوقت في الفصل ال... ان شاء الله الفصل الثاني من كتاب العظيمتان ان... ان... ان الدار الاخرة بتهون مصائب الدنيا تهوينا عظيما لدرجة ان اشد الناس ابتلاقا في الدنيا ايوب قال لك ما الثاني انما مع كارب الاخرة فذوقه بقى لا دعا عذاب يتوغل في الان. ولا عياذ بالله فذوقه. فلن نزيدكم الا عذاب. خدنا من نزيدكم بيت ان عذاب النهار متزايد. يبقى اذا لابتنا فيها احقابة خدنا ان عذاب مستمر. وانه عذاب نفسي وليس مادية فقط. وخدنا من حميمة وغصقة انه عذاب متنوع. وخدنا من نزيدكم انه عذاب متزايد. ولا بالله. تعرفين يا جماعة ليه? في معظم بتاع المخدرات بيموتوا اوفردوس في الاخر. عارف ليه فين ليه بيموتوا جرعة زي ده? لان هو بي بيوصل لنشوة بسبب جرعة معينة فبعد كده الجسم يتعود عليها فهو عايز نفس النشوة فيقوم يزود الجرعة فيفضل يزود الجرعة لحد ما يوصل لدرجة عشان يجيب النشوة الاولانية وما يجيبها تاني عشان يجيب ي... حد ما يوصل لدرجة ان جسمه لا يحتمل ولا عذب الله الجرعة فيقوم ميت فيها فالعذاب المتزايد بقى ان هم لا يحدث لهم تعود على العذاب يعني في الدنيا الانسان اللي عنده يعني حتى اللي عنده حساسية, حساسية في الجسم ضد مثلا الشوكولاتة فمن ضمن العلاجات دي يقولك ايه اكلوا ميلي شوكولاتة وبعد اسبوع اثنين ميلي وبعد شهر نص جرام وبعد ثلاث يقولك ايه بيسموها يعني ازاي انك انت تموت حساسيته تجاه الشيء ده واحدة واحدة تجاه هذا الشيء اللي بيجيب له حساسية الانسان دايما كده يا جماعة يعني لما المصايب بتكتر بينحس لك نحس انما ما فيش تنحيس في جهنم فلن يزيدكم الا يبقى على طول ايه في زيادة مستمرة المتوالية والعزب الله طب الا عذابة عذابا هنا جات نكرة الناكرة تفيد ايه هنا انتوا عارفين لما يكون لسه فيه اصناف من العذاب ستنكرونها يا اهل النار يعني ايه يعني المنو لسه فيها اصناف انتم لا تتخيلوها ولا تتخيلوها يعني ايه يعني عذاب جهنم يا جماعة عذاب متجدد يعني متجدد يعني في اصناف كل شوية زي اهل الجنة بالضبط بقى العكس فيه اصناف كل شوية لم يرواها اهل النار ولما يتخيلوا انها موجودة اصلا بل كل شوية المنو بتاعة اصناف التعديف تتغير وتيجي منو تانية اصلا فطبعا يعني ربنا احفظنا يعني ايات النار في القرآن ايات رهيبة ايات رهيبة يوجيرنا من النار يا رب ان للمتقينا ما فأذا يبقى دي ان تالتة اليقينية المسلمة الثالثة وهي الجنة بقى بعد الحر الرهيبي اللي جي في صدورنا من ايات القيامة والنار накيجي ايات الجنة بقى اما يبقى يقين مسلم انت عندك يقين بالجنة يجب ان يمتمتلئ قلوبنا باليقين بالجنة اللي هيعمتلق قلبه باليقين بالجنة هيعرف حديث النبي عليه السلام ايه سجن المؤمن. هيعرف إن الدنيا سجن المؤمن안 polite سجن ما ну لو فكرت في الجنة بحقيقة وحقيقة مش هطيقي كل يوم في politique هتقول يا رب رزعمشدة في سبيل سبيلك بكي ادخل الجنة من قبل يوم القيامة يا رب الله الله مانين ان للمتقين مفازة ان للمتقين مفازة طب المتقين ايه? يعني الذين اتقوا ايه يعني المفروض يقول لك مثلا ايه? خذ بالك. بالك من ايه? خذ بالك من الحفرة اللي في طريقك دي. فالمفروض الذين اتقوا مثلا النار او الذين اتقوا غضب الله او الذين اتقوا العقوبات الدنيوية او الذين اتقوا عذاب القبر او الذين اتقوا سخط الله او الذين اتقوا اي ا اي بالله زوال النعم وتحول العافية او الذين اتقوا دركات جهنم او الذين اتقوا الحرمان من الجنة او الذين اتقوا ايه الطرد من على حوت النبي. المت... الذين اتقوا كل هذا. يبقى المتقي الذي يتقى كل عقوبات الله في الدنيا والاخر. يبقى اذا في عقوبات دنيوية وفي عقوبات دينية وفي عقوبات اخروية. العقوبات الاخرية انا عرفينها عذاب القبر والم الموت والعقوبات ده غير الدنياويه احنا ان الانسان يحم من ارزاق ان الانسان ولا اعوذ بالله عليه العقوبات الدينيه بقى يعني من ابشع انواع العقوبات وهي الا يفتح له في قيام الليل ان يسلب لذته العباده ولا اعوذ بالله ان يسلب لذته القران او لذته الذكر يعني ولا اعوذ بالله فيا جماعه فالمتقين اللي خايفين من كل ده يبقى كلمة المتقين كلمه مطلقه اللي خايفه من كل عقوبات ربنا في الدين او الدنيا او الاخره ان للمتقين ايه مفازه كلمه مفاز هondersه بالتهى المربوطة في الاخر هي ايه هي هي ايه كلمة مفاذة بالتهى المربوطة في الاخر حتى يكتب كده كلمة مفاذة الصحراء ايوة مشاه الله جزاك الله كائلا اه, اه كلمة مفاذة بالتهى في الاخر هي السحراء اه اه اه الصحراء اتسمت مفاذة ليه عشان كدت السحراء قلها مهلكة الناس full fit bud fancy ب生活 فيها فتيمنا بان الله هيدخول اه حياز لموهوهينج وايعدي Muhyeng يبقى سمية مفازة لانها مجهود صعب ومهلك ولكن في النهاية كان فيه النجاح والفرح والبرشرة يبقى ان المتقين مفازة الناس اللي دخلت في المهالك عشان ربنا وعشان دعوت ربنا وعشان دين ربنا والنهاردة ابشيره ابشيره ابشيره بالنجاح العظيمة حدائق واعنابة حدائق انت عارف الحضاقة بتاعت العين لما تحضق في شيء من شدة الجمال حضاقات العين تحضق فيها حضائق وأعنابة والحضائق فيها أصناف بقى شكلة من الفواكه وتخص الأعناب لشدة جمال الأعناب وتنوحها وشدة بقى المتع اللي فيها في الجنة بالذات حضائق وأعنابة وكواعب أسرابة الكواعب دي بقى دي مراتك في الجنة وممكن تكون من الحر العين كمان كواعب أسرابة والكعب يعني ايه يعني يعني ايه مش اللي كبرت بقى وخلفيت كثير وولدت كتير لا اللي هي يعني يعني تكوينها الجسدي تكوين شابه لسه بقى لا تعرضت بقى للايه للزواج والولاده والحمل والرضاعه والكلام ده يعني ايه حاجه يعني احيانا في بعض المانيكانات او بتسوي عروض الازياء الكبار في العالم او الممثلات العالميات ما يتجوزوا او ما يرضوش يخلفوا خالص طب ليه مجانين دول ولا ايه يقول لك لا احافظ على ايه تحافظ على يعني التكون الجسد بتاعها ستخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى طب يعني طب يا جماعة واحد ممكن يقول لك ايه طب هو ربنا ما شوقنيش في الجنة بحاجات روحانية لايه يعني ربنا شوقنا الوقت لجنة حضائق املاك وجناين اعناب الفواكه وجمال كواعب اطرابة زوجة جميلة في غاية الجمال كأس اندهاقة كأس الخمر قال له. يعني هو ربنا شاهدنا في الجنة في حاجات مادية ليه عارفين يا لا جماعة التضحيات اللي بيضحيها الملتزم والملتزمة من اجل الالتزام في واقع اللي احنا عايشين فيه دايما كل ما الدعوة الى الله بتزيد قال البطل بيزودوا جرعة الشهوات والمواقع الفزدة والحاجات دي ليه عشان يعيشوا الملتزم والملتزمة في نار ما يعرفوش يخرجوا منها من اجل بناء الدين وبناء الدعوة فربنا بيقول لهم ان كل شهوة ضحيتوا بها في الدنيا انا هديكوا ز في الاخرة يعني حضائق وعنابة انت ضحيتوا انكم تبزلوا وقتكم في الوصول الى املاك دنياوية انا ادكوا في الجنة املاك لا تتخيلوها كواعي باطرابة انت ضحيت بشهوة النساء وانت ضحيتي بشهوة الاختلاط والعياذ بالله وميل النساء مسألة الاختلاط ولا شوفوا بقى انا هعمل لكم ايه في مسألة ال... هذا النعيم ونعيم الزواج في الجنة وكأسا دهاقة لا شربتوا خمر ولا ها طب شوفوا بقى انا يعني ونعيمكم ومتاكم قد ايه في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة طبعا هو ده نوع من انواع العذاب اللغو والكذابة لو الكذابة جماعة كده يعني انت الوقت لو فتحت اي قناة الوقت على النايل سلاس هتلاقيها يا قناة لغو يا قناة كذاب يا 28 قناه بتقعد توك شو اللي قاعدين يشتموا في الفطار الإسلامي يبقى قناه كذاب وافتراء يا اما قناه كلبات وقناه اي هبل في اي اتجاه يبقى قناه تلغوا بقى وبتصرف الناس عن ربنا سبحانه وتعالى فمن النعيم ان احنا هنخلص من اهل الباطل باذن الله سبحانه وتعالى ومن الالم النفسي اللي اهل الباطل كانوا عاملينه لنا في الدنيا جزاء من ربك عطاءا حسابا مع النار ربنا قال جزاءا وفاقا مع الجنه ربنا قال جزاءا من ربك عطاءا حسابا يعني من ربك هنا لفظ الربوبية جي مع ايات الجنة مع نعيم الجنة لان الربوبية فيها نعم يعني شوف بقى ربك لما يديك يديك ايه عطاء يبقى الموضوع مش على قد عملك ده الموضوع يعني وفاقا مع ايات النار وفق عملك انما هنا عطاء مش وفق العمل وانما وفق على قدر كارم الله فانت تعملين على قدرك والله يوطيك على قدره وكفى بهذا يعني فرح الجنة يا جماعة لو كانت على قد عمالنا كان اخرها راس البر كان اخر الجنه انها تبقى طرز او جمصه يعني او شرم الشيخ ده بقى يعني بالنسبه للسابقين الاولين بقى والجنه لو على قدر اعمالنا كنت تعبت ربنا 40 سنه تاخد الجنه 40 سنه انما الجنه على قدر كرم الله سبحانه وتعالى فاحنا نحن نعمل على قدرنا والله سبحانه وتعالى يطرينا على قدر عطاء حساب يعني ايه حسابة. حسابها مش معناها بالحساب لا حسابها زي ما ايه اقول لك مثلا ايه خد انت نازل تقول لي اه ورايح مشوار طب خد ال100 جنيه دول شكرا طب خد كمان 500 دول قال لا اعمل بيهم ايه شكرا طب خد ال5000 دول ها ودي تقول طب دول طب المليون دول تقول لي كفايه كفايه اعمل بايه بكل دول ادي حسابها لحد تفضل تاخد لحد ما تقول حاسبك حاسبك هودي كل اصناف اللي عندي فين ده يا جماعه كانت بتتفنن في اصناف في اصناف الطاقه في الدنيا فيتفنن في اصناف النعيم التي يتناعمون بها في الاخره يعني الناس دي يا جماعه ما كانتش بتعمل اللي مطلوب منها ده كانت بتعمل اكتر من اللي مطلوب منها يعني مثلا ممكن تقول انا اصلي يعني دايما اللي عندهم اقتصاد في الطاقه ايه ام صلي الخمس فروض وهلبس الحجاب خلاص بقى ربنا له حاجه عندي بعد كده عارفين انتوا التعبيرات دي كده انما الملتزمة مش كده ملتزمه هتموت عشان كل لحظه في عمرها تروح في ارضاء الله عشان كل ذره في توظف لارضاء الله عشان كل مليم تملكه يوظف لاعلاء كلمة الله في الحياه بيعاملوا ربنا بغير حساب يعاملهم الله بغير حساب رب السماوات ولا اه خاتمه الصوره بقى دخلنا بقى في خاتمه رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن كان متوقع يعني يعني يعني كان متوقع كلمه الرحمن تتقال ولا كان متوقع كلمه الجبار تتقال رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن كان متوقع رب السماوات وما بينهما, بينهما المنتقم او الانتقام الجبار المتكبر معن ان يجي الرحمن هنا في وسط ايات القيامه ان الله يريد من الرحمة واننا سنرى من رحمه الله يومها حديث النبي عليه الصلاه والسلام حتى ان الشيطان لا يتطاول ما ظنت ان رحمه الله ستدركه من عظمة الرحمات اللي في ذلك اليوم واسم الله الرحمن لا يتعلق بس بالرحمه وانما يتعلق ايضا بقطع الرحمة لا اعوذ فيه رحمات وفيه قطع رحمات ربنا يحفظنا يا رب كلمه ما دي كلمة وعشة أوي, اوى اوى اوى اوى ربنا يحفظنا زي قطع حبل سر عنجلين كده ربنا يحفظنا يا رب ربنا يعفظنا يعني نسأل الرحمن ان يرحمنا في الدنيا الاخر رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة شوف بقى جلال الموقف بقى يوم يقوم الروح والملائكة تصفى يعني طبعا اختلفوا ايه منهم الروح هل الروح هو جبريل هل الروح يعني مخلوق اخر يعني فيها خلاف يعني, يعني موجود في كتب انما يعني اه اه يقوم الروح والملائكه تصفه يعني فيه قول كده اشار الى معنى يعني اه انا المعنى اذا اخبرت انه وجد استعجال يا اكثر معنى بيقع في صدري في هذه الاية وهي ان هذه الاية تصف لحظة ضعس الملائكة ضعس الملائكة هي الملائكة بتقومه اشاره طيب يقوم صفه ليه طيب الملائكه تقوم صفوف ليه لانها مات الصفوف لأن, لان كل عبد يبعث على ما مات عليه فالملائكة ماتت وها صفوف تصف اجنحتها خضعان لأمر الله وهي في الصفوف تصلي وتعبد الله فكما ماتت على صفوف تبعث على صفوف يبقى ده مشهد بعث الملائكة يوم القيامة من اجل ان ايه من اجل ان يقوموا في شكل صفوف كأنهم جيش بقى من اجل يحاسب الله البشر لا يتكلمون ينهار ابيض لا يتكلمون دي كلمة تخلع قلبك اول ما انا كل ما عدي كلا على تلفزيون في محل مثلا المجرم فلان بتاعتك شو بيكلم او المجرمة فلانة بتاعتك شو ربنا يرينا فيهم ايات يا رب اللهم اش في صدور قوم مؤمنين يا رب اللهم اش في صدور قوم مؤمنين يا رب اللهم ببر هذا المجلس وكل مجلس جلسه يعني قوم من عبادك يا رب يرطلون كتابك ويتدرسنا وبينك يوم اللهم اش في صفح قوم المؤمنين يوم من كده الوقت بقى فعلنا في صفح وعادين يكتفوا يدقى لا تكلمون هيجي اليوم اللي ما حدش هيقدر ينطق فيه إلا من أذن له الرحمن وقال صوابة ذلك اليوم الحق ذلك ذلك اسم إشارة للبعيد غير هذا للقريب ذلك الموضوع صعب جدا الموضوع خطير جدا ذلك اليوم الحق اليوم اللي بحقيقي يبقى يوم فرحك اللي انت مستنيه يوم ولادتك اللي انت مستنيها يوم طلوع والدك على الم... والدك على المعاش عشان يجوزك من مكافئه نهايه المدة يوم تخرجك من الكليه كل دي ايام احنا مستنيينها يا جماعه احنا مستني انا انا قاعد قدامكم يوم مثلا بشوف مثلا ايه الاخ فلان بقى راجل والاخت فلانه بقت داعيه الى الله انما ربنا بيقول ذلك اليوم الحق هو ده اليوم اللي الافراح بتاعته بصح بحق وحقيقي كل احزان بتاعته احزان بحق وحقيقي فبدل ما تتعلق بمشاعر تجاه ايام في الدنيا خلوا قلوبكم تتعلق بمشاعر ذلك اليوم حاجه عظيمه قوي يا جماعه القران بيرفعنا لافق غريب غريب سبحان الله ذلك اليوم الحق زي ما ربنا يقول في اول الايات كده والوزن يوم اذن الحق الوزن اللي بحقي ليه لان في الدنيا كانت الاوزان مش بحق وحقيقي ممكن فلان باشا اهلا يا باشا اتفضل ليه عشان راكب ما يساويش يعني استغفر الله السرسار اللي في البلاعه اللي جنب بيتكم وممكن فلان عدى ما حدش عليه وهو بخيره من ملئ الارض من هذا يبقى الوزن اللي بحقه وحبيبك يبقى يا اللي انت الناس مش مقدراك يا انت الناس مش مقدره قيمتك يوم القيامه هتشوفي بقى قيمتك تقدر قد ايه ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مهابه ماء يعني الباب لسه ما اتقفلش يعني لسه قدامكم فرصة يعني العذاب والترهيب ده كله خلاص ما هوش حاجه اغلق الباب عنه. ان انظرناكم ان بقى ضمير الجامعة هنا. عشان البيان عظمة التهديد هنا وبيان عظمة هذا الكلام ان الكلام ده كلام جد. ان انظرناكم عذابا قريبا قريبا يعني ايه? يعني ياللي مش مصدق قريب اوها تشوف. ياللي ما انتش مصدق قريب اوها تشوف يا جماعة الموضوع كبير زي ما خدنا في حظورة. كلا سيعلمون مش سوفة التي تفيد بقى ان بعد فترة. سيعلمون الموضوع قريب جدا. انظرناكم عذابا قريبة يبقى ده صفة اخرى من صفات العذاب انه قريب يبقى اذا يا جماعة خدنا صفات العذاب انه قريب وخدنا من سيعلمون ثم كلا سيعلمون قلنا الاولين في الدنيا والتانية في الاخرة انه في الدنيا قبل الاخرة واخدنا من جزاء وفاقا ان كل معصية عليها عقوبة في الدنيا وفي الاخرة واخدنا من حميما وغصاقة ان العذاب متنوع واشكال واخدنا من اللي بيثينا فيها عقبة ان العذاب مستمر وصاحق للنفوس واخدنا من فلان نزيدكم انه متزايد ومن الا عذابا تنكر عذابا انه متجدد يعني, يعني ربنا حفظنا رب الموضوع كبير جدا يعني انظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداتي انا عايز اختبركم كده كلمة ينظر تستفادوا منها ايه يعني الوقت الشاشة قدامها هيت كلمة ينظر تستفادوا منها ايه اه اه يوم ينظر المرء ماك قدامها تستفادوا ايه ايوة ما شاء الله مرء ويرع ويرى تفاصيل وعين اليقين ينصر الحقيقة ونرى اعملنا حقيقة والمكشفة والاعتراف ما شاء الله جميل انا متطمن عليكم يا جماعة ان شاء الله بإذن الله ابشيروا يعني مش متطمن عليكم اشتركوا بقبلوني يعني انا ربما اشجعكم يعني اشتركوا يوم ينظر كأنها صوت وصورة جماعة كان الصحيفة ديت مش حاجة مكتوبة بس ده ممكن تبقى صوت وصورة وهو شايف نفسه يوم الفلاني وهو ماشي ايه ورا فلانة وهي سمع نفسها في المكالمة الفلانية في يوم الفلاني دخلوا بقى لحظوتها بقى الاحتاس شاكله ايه وهو شايف نفسه قاعد عن نت وبيتفرج على كذا وشايف نفسه رايح المكان الفلاني يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ما قدمت هذا كل حاجة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة الكافر هنا على قولين للمفسرين القول الاول انه الكافر عموما يقول ياريتني ابقى ترابي لوقتي والقول الثاني ان الكافر هنا هو ابليس الذي تكبر على التراب وتكبر على ادم لانه مخلوق من تراب فهو ابليس الذي يقول ând ياريتني كنت تبقى مخلوق انا كمان من تراب وما كنت اش ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة ما يحدث هذا حينما يجمع الوحوش والحشرات والطيور ثم يقول لهم بعد ان يقتص لبعضين من بعض كونوا ترابة يتمنى انه كان يبقى كلب في الدنيا يتمنى انه كان يبقى حمر في الدنيا ولا عذو بالله بس النار طب وش معنا تراب لان التراب ده عارفين إيه إيه يعني ايه الراجل اللي قال اولاده اذا انا ميته فاحرقوني ويصحقوني واتحنوني اصلي التراب ده ما حاش عارف رجعه حالا يعني ما حدش عارف فهو عايزي بقى حاجة ما عادش انفعت بقى حاجة ولا عاذ بالله فشوف الحصرة وشوف التصوير وهو قاعد يبصر ما قدمت يداوي يقلم عنيه في المشاهد وفيه التسجيلات الصوت والصورة اللي عليه هو مأهور ويقاعد يصرخ ويقول يا ريتني كنت مكان الكلب ده هو يا ريتني كنت مكان الحمار ده هو ولا عاذ بالله وتغلق الصورة على هذا المشهد المهيب على مشهد الندم الرهيب على مشهد الندم الخطير على مشهد الندم الذي يتمنى الانسان ما ولو كان حيوان ولم يكن إيه إيه يعني من من ولم يكن انسان ولا يذهب بالله هكذا اخواني خدنا لمحه عامه من سوره النبى ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم إيه إيه طبعا إيه الامتحانات يعني اخواننا بقى الموجودين في السكاشن بتاعه المعهد إيه إيه هم مراعيين انهم يجيبوا لكم امتحان اه ولكن اه الامتحانات ان شاء الله وان شاء الله مش هتفضل بسيطة على طول احنا بس في الاول عايزين نشوف الطاقة الاستعابية بتاعت بتاعتكم ربنا يسددكم يا جماعة ابشروا انتم الان تطلبونا العلم انتم الان تطلبون فاهمة كتاب الله الصور ده ان شاء الله لما هتذكروها وتقوموا بها الليل قلوبكم هتتربى ولما هتحضروا معايا وتقرم يعني انتو عارفين المرة الجاية المرة جاية جاي تبقى ايه المرة جاية تبقى واقفة مراجعة انا اللي هرجع لكم فيها صورة يعني مش مش قصدي انا لا رجع لكم قصدي وقفه مدرسه معاكم انا اسف يا اخواني وقفه مدرسه يعني الاسبوع ده انتوا هتذاكروا صوره النباء كويس وتبعثوا على البوست اللي موجود على الصفحه باذن الله كل واحد وكل واحده باسمه هيبعت الايه الاستنباطات اللي وصلها المعاني الجميله انا مش عايزك تشرح لي انا عايزك تقول لي خرجت بايه يعني انا مش عايزك تطول انا مش عايزك تطولي الا لو في حاجات تستحق انما انا عايزك تقول لي انت ايه اللي كسبته جديد مع سوره ايه اللي عشت جديد مع سوره ايه اكتر ايه اثرت في قلبك في سوره ايه اكتر لفظه وقفتك ايه اكتر حرف وقفك ايه اكتر معنى عشت معاه في التفسير قراته في اي تفسير واثر فيك يبقى انا يا جماعه عايز هذه المدرسات تتبعت لي والمره الجايه باذن الله هنبدا نعلق لكم عليها باذن الله تعالى ونشوف من خلال الامتحانات هعرف الناس اللي قدم منكم في يعني اه يبقى كويس يعني ايه باذن الله الحاجه الثانيه موضوع المدارسه انا هبدا اعرفكم اكتر بقى من موضوع المدارسه باذن الله سبحانه وتعالى فانتوا الاسبوع ده تقراوا ابن كثير وتراجعوا الدرسين اللي انا شرحتهم باذن الله تعالى وهتركزوا بقى كمان مع السكشن بتاعكم اللي هو بتاع تفسير يوم السبت الساعه 7:30 باذن الله سبحانه وتعالى تركزوا فيه ومش عايز اللي ما اللي ده لا يعني اي تقييم على الاطلاق يعني خالص لسه يا جماعه انا لسه ايه يعني اللي جاب درجات حلوه ده تقييم ايجابي انما اللي ما جابش درجه لانه ما كانش لا يذاكر او اللي ما دخلش المراضي ده لسه ما تقيمش خالص يعني انا هقي هقيمك لما ابدا اشوف منك بجد بقى ايه جود كويس كده ابدا القط ان ده انسان كويس ان دي انسانه كويسه باذن الله سبحانه وتعالى نعرف ان في طلبه علم جادين واقوياء ربنا يسددكم الايات دي بكره هتبقى زاد ليكم في قيام الليل لحياتكم الجزء ده اللي احنا بنصلي بيه في الـ الـ هيبقى جزء ليكم ماشي امو حافظة ما فتحش عندكم ان شاء الله وإذن الله اخواننا هياخدوا بالهم من الموضوع ده وهيحالجوها مرة واحدة واحدة بإذن الله الجزء ده هيبقى زاد ليكم في الدعوة جماعة بكرة ان شاء الله اللي اصلاحوا منكم منابر اللي هيديوا منكم دروس اللي هتشتغل منكم في الدعوة الفردية وفي الجولات الكلام ده يا جماعة ان شاء الله التفسير مع العظيمتان الجنة والنار ان شاء الله يبقوا بناء خطير إيه إيه باذن الله سبحانه وتعالى مع الدروس العلميه الاخرى اللي انتم بتاخدوها على الغرفه الصوتيه ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يثبتكم على, على طلب العلم ربنا يبارك فيكم انا فرحان بيكم والله اخواني في الله ومسعيد بيكم مسعيد بكل واحد وكل واحده معنا. وان شاء الله اديكم 5 دقائق بقى عشان باذن الله سبحانه وتعالى نبدا او دقيقه او 3 دقائق يعني دي دقيقتين يا سيدي عشان نبدا بعد كده العظيمه الجن والنار لم وراقكم طلعوا بالعظمتان طلعوا المذكرات نزل ثالثه امتى يا دكتور محمد اه طلعوا الورق بقى بتاعكم بتاع العظمتان يلا شوفيه بسرعه عشان نبدأ الان لان جلسه العظمتان كانها امتحان ليكوا فعلا انا عايز اعرف بقى ايه اكتر حاجه اثرت فيكم واسف جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأحبابي في الله الصوت واضح طيب خلاص توكلنا على الله الحمد لله وكافى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفق اما بعد فانتوا الوقت بتكتبوا لي بقى يعني كتبتوا لي بعض الكلمات السؤال الاولان يا جماعة سؤال الاولاني اللي انا عايزكم كلكم تجاوبوني عليه الان حضرتم ولا لا انا عايز بقى ايه كل واحد اكتبوا لي الوقت حضر ولا ما حضرش حضرتم ولا لا يلا يا جماعة عايز اعرف الاول محصنة بصوا انا زي ما قلت لكم كده ان الدرس ده اساسا تحضركم يعني انا مش هشرح لكم الكتاب أنا يعني اللي هيستفيد من الدرس ده هو فيكم حضر وقرأ باذن الله سبحانه الحمد لله نعم نعم لا لسه قارئة الان طب وبعدين الحمد لله نعم نعم حقيقة لا لا, لأ <تسجيل> نعم نعم نعم لأ نعم أيها الحمد لله نعم لأ تعلق ايه ا ا ا انا اول مرة احضر ماشي اهلا وسهلا ربنا يحفظك او يحفظك يا انا فيكم. خلاص يا جماعة طيب يا اخواني في الله يعني علمت نفسه ما احضرت مسألة التحضير يا جماعة مسألة في غاية الخطورة ولازم نتعود عليها آآ آآ لان انا في الكلمة بتاعت الدعوة او في الجزء بتاع المعهد الدعوي آآ آآ يعني انا مش, مش بشرح مش بشرح الكلام مش بشرح الكتاب وانما انا بتابعكم في مذاكرتكم لهذا الكلام طيب الكلمات بقى اللي انتوا استفدتم منها ايه في مسألة التدير كلمات يعني وسام مثلا استفدت من الفصل تاني ان كل شيء يقضب ربنا في الدنيا يحس بالعاصر انه حلو لكنه مر في الاخرة ايوة يعني الحلوة والمرارة ماشي جزاك الله قارن لقضت حتة الحلوة والمرارة اه, اه تعريق دكتور خادة مشادة في بقية عندما بقى المسلمون جميل جدا ماشي احنا قدمنا ايه بقى قوي. طيب جميل جدا اه برضو اه تعلق اه الصحابة بالجنة ماشي جزاك الله غيرا اه لا يجمع الله لعبد الخوفين ولا أمنين ماشي لا بد أن يصبح كل طاعة جزاك الله وخيرا كلام جميل ماشي كل ده كلام حلو خلاص النعيم لا يدرك بالنعيم أيوة كلمة دي طبعا كان لازم تتوقفنا وإن من أثر الراحة فتت الراحة الذي يطلب الجنة يجب عليه أن يعمل ولا يتكسل أيوة فلا جنة بلا عمل وجهاد للنفس مفيش جنة مغير مجهدة يعني ربنا يعيننا يا رب على أنفسنا يا رب علو وهمة الصحابة كان نبع من شدة تأقلهم في الجنة والنار طبعا ده كلام مصبوط 100% طيب خلص جزائكم الله خيرا ربا نحفظكم اليقين في الجنة بيصغر الدنيا في عين المؤمن الله كمان يظهر في قصة اثار المصورة طبعا, طبعا. حضرنا بصورة جمعية بعد التحضير الانتصار دي ما شاء الله ده يا, يا ريت والله يقول الله حضروا بصورة جمعية دول, دول دول دايما الاوائل في كل كلية الذي استفدته من الكتابان التفكر في جهة انه النار اكبر هم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في كل احيان ومهم لكل سالك كميل جدا انا نسيت النهارة <تصفيق> <تصفيق> انا كنت محضرة من المرة اللي فاتت لحاولها لو كنت انا بالهم ان شاء الله بذلك تفتكري معنا ربنا مشاهدها الله لكل نفس تجب تحب رحكسا اطعناها على امر بالسوق كميل جدا جميل جدا السعادة الحقيقية في الزهن طيب مشكلة. اي مشكلة ايمانية او مشكلة دعوة الناس او اي مشكلة مربع الفرض في التاليونية ومشكلة يقين يحتاجين يقين بالثواب والعقاب يقين باليوم الاخر يقين في عدنة طبعا العلاقة بين اليقين وبين درجة مشاكلنا علاقة رهيبة لما بتعب في اي شيء في الدنيا بعرف ان ماشي صح ربنا يريحك في الدنيا والاخر ربنا يعينك ويصلك أمر الطاعة في الدنيا والأخرة ونويسرك لليسرة ربنا ويسرنا لليسرة يا رب ماشي جميل جدا حلوة الدنيا مرة الأخرة جزاكم الله خير خلاص يا إخواني الخط صعب أوام يوسف بلاء إلا منها جزاك الله خير طبعا طبعا النفس ربنا يحفظنا ماشي خلاص يا إخواني ده يعني اطمئنت لكم في البدايه باذن الله ربنا يجعل دايما هدفنا الجنه ويجعل هدفنا ان نجنب النار ويجعل هدفنا الفصل الثاني لا يدخل العبد الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل يبقى اذا المؤلف بعد الفصل الاولاني لما اتكلم عن هذه النبي عليه الصلاه في التفكر في الجنه والنار قال ان الجنه والنار مش قضيه تفكر بس يعني يجب ان يكون هناك اثر لتذكر الجنه والنار والتفكر فيهما على حياتك وعلى حياتك قلنا ان دراسه الكتاب هتحطك قدام نفسك اخبار قيامك بقى شكله ايه اخبار صيامك بقى شكله ايه اخبار إيه إيه اقبالك على الله سبحانه وتعالى اخبار زهادك في الدنيا بقى شكله ايه يبقى اذا عشان كده ربط العلاقة بالجنه والنار انها مش قضيه مشاعر وانما قضيه عمل القضيه اللي قلتها لكم قبل كده كتير يا جماعه ان الملتزم اللي بيقيس التزامه بالمشاعر بيفضل يلف حوالين نفسه طول حياته امال الملتزم يقول اعرف منين انا حلو ولا وحش بالاوراد بتاعتك انت دلوقتي الفجر قيام مثلا وتكبيره مثلا اه وتكبيرت الاحرام ازاي يعني اول ما الادام بيدا بتقعد على سجلات الصلاة وربع ساعة تصلت سنة وتدهى ربنا وبعد كده تصلي الفريضة يبقى كده كأنك انت صليتي زي اللي صلوا في المسجد بالزاد انت بثبت اذي الاوراب طب انت ما عملت اشي فانت حالتك وعش ما تقسليش قيام الليل بقلبك اصلا انا مش حاسس بقيام الليل انت بتقوم ولا لا ما قوم يبقى انت ماشي استمت باذن الله سبحانه وتعالى يبقى, يبقى اذا قضية العمل يا جماعة قضية العمل دي قضية خطيرة طبعا اول حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأيته مثل الجنة ينامى هاربها ولا مثل الجنة ينامى طالبها انا عايزكم تقولولي ايه الكلمة المشتركة في الحديث هنا ايه الكلمة المشتركة ها نام كلمة نام ان اللي هارضان من النار ينام ازاي واللي عايز الجنة ينام ازاي يبقى ايه قضيه ان النوم ودنو الهمه لا يتناسب مع طلاب الدار الاخره حديث الثاني يعني الكلمه اللي النبي سلام يعني روى انه ختم بها فسلكوا اي طريق جيتهم انت حره فاي طريق تسلكه جرتهم على اهلك هتمشي في طريق الكرمات والعطاءات تاخديها هتمشي في طريق العقوبات المعاطيه تاخديها لاذ بالله حديث الثالث كل الناس ياخدوا يعني كل ده هيتعب انت هتتعب هتتعبي اوعى تفتكر ان الطاعه فيها تعب والمغاصه راحه كلها فبقعه النفس او فمو توقعه او بقى وانت حرة طبعا الحديث الرابع الحديث الخطير بتاع ابو غريرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة يبقى اذا يا جماعة الجنة والنار دول موجودين الوقتي الان الان موجودين سعليا يعني انت عارف لما اقولك مثلا خلاص انت زوجتك يعني الاميرة الجميلة موجودة الان وفي الفلا الفلانية وتنتظرك ولكن لازم تقوم الليلة ديت كويس جدا اربع ساعات بضعاء وبكاء عشان ينفع لك انت اتروح لها. يبقى ايه الاحساس ان الجنة موجودة طبعا بيملق القلب بالحافظ. لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة. شوفوا ربنا بيربي حتى ملائكته ازاي. فقال انظر اليها ولا ما عددت لها لها فيها. يبقى ربنا بيشهد جبريل على الجنة. فجاء فنظر اليها ولا ما عد الله لعليها فيها. فرجع عليه قالتك لا يسمع. وعزاتك ايه? ركز معي. لا يسمع بها احد الى دخلها لا يسمع ياللي زاهدين في سماع الدروس. ياللي زاهدين في سماع دروس الجنة والنار. لا يسمع بها احد الا دخلها لا يمكن انسان هيد ودنه لداعية بيتكلم عن الجنة بعلم ومش هيتوب إلى الله لا يمكن يبقى اذا ما تزاهدوش في سماع دروس الجنة والنار يا جماعة. يعني مين فيكم اللي سمع درس عن الجنة والنار الاسوا ده لا يسمع بها احد اللي حط عشرين خطت احت كلمة لا يسمع لي فعمر بها فحفت بالمكاره قال ارجع ايه ارجع الى فانظر الى ما عددت لأهلية فيها فرجع الى يا قد حفت بالمكاره. فرجع الي فقال وعزتك لقد خفته الا يدخلها احد. قال اذهب الى النار فانظر اليها والما عددت لأهلية فيها شوفها المقامع والصديد. حاجة رهيبة. ربنا فزنة. فنظر ايها فاذا هي يركب بعضها بعضا بتاكل بعضا العذو بالله. فرجع الي فقال وعزتك لا يسمع بها احد. لا يدخلها اسمع تاني كلمه لا يسمع مش ممكن هتدي ودنك لدعايه بيتكلم عن النار عن علم ومش هتوب لربنا باذن الله سبحانه وتعالى ربنا وقال لو كنا نسمع يبقى السماع ده نقطه خطيره يبقى لازم تحضروا الدروس اللي في بلادكم في المساجد اللي في بلادكم ولازم تحضروا الدروس ولازم تسمعوا الشرايط اللي عن الجنه والنار بالذات بتاعه زمان اللي مليانه رواف وعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها فعمر بها فيحفظ بالشهوات رجع اليها وعزتك لقد خشيت الا ومنها احد الا دخلها يبقى اذا يعني يبقى اذا دي قضية في غاية الخطورة يا جماعة قضية إن, ان الجنة والنار محتاجة عمل, محتاجة عمل. عشان كده الحديث اللي بعده هذا مقعدك اللي هو الرواية تانية هذا كان مقامك في الجنة لو كنت قطعت الله يبقى القضية كانت متوقفة على العمل الصالح طيب انا عايز الوقت بقى افتح منقشة معكم انا عايز الوقت نتنقش مع بعض انتم ناس كبار ومحترمين والمفروض ان انتم يعني ان شاء الله واذن الله القرآن في القرآن والسنة ايه الايات والاحديث التي تدل ان الامر متوقف على العمل يعني ربنا في صورة الزلزلة مثلا ويوصف الميزان فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرة شرا يرى يبقى مثقال ظرة عمل جزاك الله خيرا جزاء وفاقه اه فمن عمل صالحا لنفسه ماشي وجزاءه وفاقه ان لو اضيع عمل مش كلام ما شاء ومش اتكلمهم تمام انتبهوا عمل وعمل عملا هي دي التوبه فلا تعلم نفسه جزاء بما كانوا يعملون ما شاء الله من عمل صالحا وجزاء سيئات سيئات مثلها العمل كده وكده الا من تاب تلك الجنه بما كنتم تعملون من احسن عمل وسارعوا ما شاء الله وصابقه ما الله جميل جدا يبقى اذا جزاكم الله خيرا في اي تاني بنظر الاحتضار حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل ده ده على فوش الاحتضار يبقى على الميزان فمن يعمل في الاحتضار لعلي اعمل طيب في العرض على الله بيحصل ايه يتخرس اللسان وتنطأ الجوانح يبقى عضو الكلام يقف واعضاء الحركة هي التي تتكلم يبقى اعضاء العمل هي التي تتكلم طب في القبر يدخل عليه راجل يقول له انا عاملك الصالح او انا عملك السيء يبقى اذا العمل يبقى القضية كلها قضية العمل يا جماعة وقالوا لجلودهم ماشي يا ليتاني قدمت وحيقولوا نفسهم بما كسبت يوم تشهد عليهم ماشي الجوارح جميل جدا فهذا الجوارح التي ايه عملت اه اه يبقى, يبقى اذا كل هذه ايات ارجعوني لعلي اعمل يبقى كل دي ايات تتحدث عن ان كفاية كلام بقى يا اخوة كفاية كلام بقى اخوات عايزين نكتهد في العمل الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى آآ آآ النقطة بقى اللي اتكلمها التعليق بتاع دكتور خالد أبو شادي وهو يتحدث عن باية العقبة انتوا طبعا الورق بتاعكم معايا وبيتكلم ده عن اسعد ابن الزرارة وعن المواقف الرهيبة بتاعت الصحابة في هذا الموقف المواقف العظيمة بتاعت الصحابة في هذا الوقت فقال وعجب قوم ايقنوا بالجنة ولما يمضي على اسلامين سوى برها قصيرة من الزمن فمنهم من قسهم يوم واحد ومنهم من قسهم يومين. واقدمهم اسلاما من اسلم منذ سنتين انت بقى، انت بقى لك كام انت بقى لك كام سنه ملتزم انت بقى لك كام سنه دي قضيه خطيره جدا مين فيكم مستعد يضحي بابره عشان الجنه والنار مين فيكم مستعد يضحي بحياته عشان الجنه والنار يبقى الع... النقطه ديت هي اظهر الجنه في التضحيه الفوريه انا عايزكم قلت قبل كده يعني مين حضر السؤال الثاني مين رتب الكلام في شكل عناصر مين رتب الكلام في شكل عناصر يبقى العنصر هنا اثر الجنة في التضحية الفوضية يبقى اثر الجنة في التضحية طيب حد يعرف يجيب لي مواقف لصحابة سبب الجنة والنار ضحهم تضحيات عالية جدا ها حد يقدر يجيب لي مواقف, مواقف <تصفيق> انا انا انا عندي موقف العبد الاسود فيه اناس في ابن النضر ان يجد ريحة الجنة سمية ما شاء الله انها لحيات طويلة ابو الدحداح ما شاء الله اكتب لها عشان نقلة في الجنة جميل جدا يلا ابو الدحداح ابو الدحداح سمية حزيفة ابن اليمان لما قام في الخندق تقصد يعني صاحب بستاني البيروحة ابو طالحة ما شاء الله اكتب لها عبد الله عبد الرواحه انت <تصفيق> تموتي ما شاء الله لك انت بلح حمظله ده ليس جنه عبد الله المراه السوداء اللي كانت تصرع اصبر وهي الجنه مصعب ابن عامر الله سيدنا محمد طبعا عبد الله ابن جحش العرض عن الله ابو طلحه الانصاري خلاص قلنا ابو دجان ما شاء الله. حبيب بن زيد اللي اتقطع حتت يعني مش اسم الصحابي اللي يجي في دماغك وتقولوا يا انا عايز يعني اسم صحابي يرتبط بمصوهايب ربيع البيعه ابو يحيى طبعا يبقى كل الصحابة اللي انت قلتهم دول سيدنا عصوان جايزة عصوان ماشي الموقف اللي ارتبطت به والنار العبد الاسود في طايبر اللي هو لما قال انا عبد الاسود اللون قبيح الواجه منتد الريح فقر لما لا لي ان اسلمت ماذا ليه فانما يروى انه وقال الجنة فالعبد يعني عشان الجنة دخل وقاتل حتى استشد ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة اه خلاص كل موقف اللي انتوا بتقول واحد للجنة جزاكم الله خير واجع فرق ما طبعا وبلاله جزاكم الله خير اصل الجنة في التطحال فعورية صدق الله فالصدق الله رجل اللي خاد فهم فرقابته اول ما دخل طيب الكلمة بقى بتاعة ابن القيم في اخر الفصل يقول ابن القيم رحمه الله اسمعوا بقى معايا بقى هذا الكلام النعيم لا يدرك بالنعيم فاهم الكلام ده مطبقاء مستعد انك انت تطبقه النعيم لا يدرك بالنعيم وانا من آثر الراحه مش ما آثر من آثر الراحه فتته الراحه وبحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحه واللذ يا رب يا رب افتح علينا تعبته المجاهده يا رب يا رب يسرنا لليسر يا رب يا رب افتح علينا تعبته المجاهده ويسرنا لليسر. والله يا اخواني يعني الواحد يعني اما يعني يحاول يقضى على نفسه كده مرة مثلا في عباده من العبادات بيفضل سنين يجني ثمرت كل يوم مجاهده المجاهده جميله قوي يا جماعه المجاهده دي فتح والله انك تتجاهد ليله عشان تقدر تصلي وتواصلي ان انت يجي عليك شهر كده تقعد تجاهد في القيام اللي عشان يظبط معاك او في القران عشان تقشعي فيه او في سماع الشرايط عشان تنطلق المجاهده جميله قوي يا جماعه وبحسب ركوب الاهوال واحتمال ما تكون الفرحه ولا الزق اي لمن لا ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا صراحة لمن لا تعب له بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا واذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الابد وكل ما فيه اهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة يا سيدي يا سيدي على الكلام اللي اغلى من الذهب والله يا جماعة وكل ما فيه اهل النعيم فهو صبر ساعة حد يعرف يجب لي دليل على هذه ايه ايه على هذه الكلمة اللي بيقيم دليل من القرآن الله واشاء الله حسبي الله جابها على طول ساعة العصر وعلى الأنصار اللي اتبعوه في ساعة العصر وكله إن, ان غزوة شعر كامل طولها عينهم فيها اتنا اتنا عايز عايز عطل عطل عطل عطل اللي بتتعف فيها <تصفيق> وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة ايه رأيكم في هذا الكلام بقى اه اه طبعا الأسئلة اللي عبرها ديت واحنا مع بعض يعني ايه, إيه بفرح يعني ان احنا ايه النشط بعض كده يا جماعة اسئلة عطاير في النص كده وهذا ما يحدد لك طريق التعامل الصحيح مع نفسك التي بينا جنبيك لذلك من الوصائل الذهبية احذر نفسك فما اصبك بلاء قط ولا ته... ولا, ته... ولا تهونها فوالله ما اكرمها من لم يعينها ولا اعزها من لم يذلها ولا جمرها من لم يكسرها ولا فرحها من لم يفعبها ولا امنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يزنها يا سلام يا ابن القيم يا سلام لو ربنا يبعث في الامه امثالها ولايه الائمه يا سلام يا سلام ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب يعني تعليقاتكم جميله والله وانا مش قادر اني اجيبها كلها يعني يذكرني كلامنا القريم بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الكيس من دانا نفسه داني يقول دانت البلاد لفلان بعد حرب ومعارك يبقى دان نفسه ده دا قاتل لحد ما قهرها وساقها بدل ما هي تبقى سيقاه الكيس من دانا نفسه وعامل لما بعد الموت كلمه عامل جت امتى بعد دانه نفسه داعبه قهرها قدر يشتغل بقى ليه خلاص ما عادش يجي يشتغل تفكره بالشهوات تيجي تشتغل يفكروا بالنوم دي خلاص قهرها يبقى انت هتتعبي مع نفسك فترة وبعد كده اه اه بعد ما تتعبي مع نفسك فتره هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكي فتح مبين في النهايه يا جماعه طبعا لازم نقول انه لن يدخل الجنه احد بعمله يعني من من ما نختارش بالعمل مهما عظم لازم رحمه ربنا سبحانه وتعالى ولازم القبول مش مجرد العمل ولازم الاستمرار مش قضيه يعني يعني اذا في ثلاث ثلاث شروط لاحد تيثمر العمل في ثلاث شروط ثلاث شروط الشرط الاولاني رحمه الله فلا من الرضاء والاستقرار الشرط الثاني قبول العمل قبول الله الشرط الثالث الاستمرار مش مره فرقعه وراحت وتاهت وسط المعصر ربنا يسددكم المرة الجايه ان شاء الله هناخد ايه بقى المرة جاء يا جماعة اي اي اي هناخد آيات البقرة آيات سورة البقرة خلاص وكتابها هتلاقيه كاتب الجنة والنار في الكتاب والسنة ومش كاتب آيات سورة البقرة إنما المرة جاء بيها هنبدأ بسورة البقرة اخوانا. هو هياخد آية فإن لم تفعله ولن تفعله فابتقوا النارة التي وقودوها الناس والحجارة وعدت للكافرين وواخد الآية بتاعة الجنة اللي هي وبشر الذين أمانوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يبقى اي اي المرة الجاية احنا مخيرين أن احنا ناخد الصفحتين بتوع ה� 한다ر بس أو أن احنا ناخد كمان معهم الاربع صفحات ونص بتوع أجنة يبس 6 صفحات ونص هي رأيكو ايه اشعوركو كده الاول تحبوا ناخد الصفحتين بس عن آيات النار ولا ناخد اول آية في الجنة واول آية في الجنة في النار مع بعض النار بس. الاثنين تراهيب وطراهيب إيه صفحة ونصف عن الجنة اربعة يعني إيه, ايه ايه ست صفحات النار بس صفحتين وبس ونتعمق سمعناها جنة والنار ببصوا جماعة القافلة بتسير بسيرة اضعافها والنار بس انا يعني ايه انا مش عايز اشد عليكم خلاص المرة الجاية ناخد الصفحتين بس بتوع اية النار اللي في صورة البقرة ليه بقى <تصفيق> اعتراض تصفيين <تصفيق> اللي فاتوا بصوا يا اخوانا انا شويه وهرد عليكم شويه صلاه وانطلق معاكم انطلاق جامد انا بس يعني عايز في الاول كده نبدا في الطلب ونبدأ في المذاكره العلميه ونبدأ في هذا المعهد التربوي باذن الله سبحانه وتعالى بتركيز انا عايز اديكي وقت ان انت تفتحي كتاب التفسير وتذاكري وان انت تبعتي الحاجات المفيده بالنسبه لك المره الجايه وفي نفس الوقت انكم تتابعوا السيكشن بتاع التفسير والسيكشن بتاع الدعوه وتتفاعلوا معاهم فانا في الاول بس عايز ترسخهم وبعد كده ان شاء الله ابشره يا جماعه ان شاء الله باذن الله بعد كده مش هنيمكم الليل يبقى المره الجايه اللي بس وقودوها الناس والحجارة صفحتين بتوع النار ايه ايه بس ايه انما ايه يعني دكتور محمد لو عايز ننازل لكم كذا ورقة مع مضوعة ورق. اه ممكن تنازل كتير بس خد بالك بعنبية ايات لصورة البقرة خلاص وبعد كده هنا ايات صورة النساء من اول منطقة الله ورسول اه صفحة 21 ايات صورة النساء وبعد كده ايات صورة الانعام هو مش كاتب انت, ف... انت صنف انت ايات صورة الانعام واسماء الجنة طبعا عن الانعام وبعد كده هنا ايضا صورة الاعراف يعني وللأسف النصق كتاب للأسف يعني اخذني <تصفيق> السكشن بتاع الدعوة اللي فات انا سمعت عنه كلام طيب اي اي اي انا عايزكم ان شاء الله باذن الله تذكروا الكتاب ده صم يعني نحفظه يا حبيبي انا مش عايزك تحفظه انا عايزك تفهمه انا عايزك الوقتي لما تيجي تنزل جولة يبقى انت فصل ولا فاصل بيزود عندك معلومتين تلاتة جرحوا في قلبك كده في الكلام عن الجنة والنار لحيث يا جماعة ان انتو تبقوا اقوياء اماريا واقوياء دعويا باذن الله سبحانه تعالى ربنا يسددكم وبارك فيكم ان شاء الله اذا لا اسلكم الان بقى طبعا انا عايز اتطمن من اخوانا واخواتنا اللي مسكين الورش على موضوع الورش ان شاء الله باذن الله برضو لان انا مش عايز اشد عليكم فانا مش عايز اتكتر اللقاءات انما يعني انا ببشر اخواتنا بتاع الورش ان انا ليه وقفة ان شاء الله بإذن الله موضوع الورش وقفة هامة جدا نعم بس المعهد بس يشم نفسه شوية ان شاء الله ساعة ونلتقي افتح لقلبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد والله لا اله الا انت استغفرك واتوبه اليه